111. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 112. وهل أتاك حديث موسى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 نا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يُحَاه أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليوم فاليلقه اليوم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 فأوصِ المَنَّ أَبْنِ إسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِنَّكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إلَيْنَا أَن إن العذاب على مَنْ كَذَّبَ وتولى قال فمن ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها رب في كتاب لا يضلل ربي ولا ينسى <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ماء 119. وفرجنا به أزواجا من نبات شتى 110. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها 111. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 126. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مِنْ ويذهبا بطريقتكم المثلا 127. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم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 قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فقض ما أن تقاضم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 ما لا يموت فيها وَلَا ولا يحيى ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا.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 لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَيُكَفِّرُ عَنْهُ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّ لِتَرْضَىٰ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 129. وإلا حملنا أوزارا